أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلموا والكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أصبتم مثليها قلتم أن هذا قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم E في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للايمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون <تصفيق> الذين قالوا بل الدكتور يستبشرون بنعمة من الله وفضل ورسنوا منهم واتقوا أجر عظيم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزن الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يطروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب يضر الله شيئا ولهم عذابا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء قول فلكم أجر وللله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير. الله. قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء وقد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وفي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فَإِن كَذَّبُوكَ فَفَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا كَذَّبَ الرُّسُلُ مِّن قَبْلِ I couldn't وإن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا بل في اموالكم وانفسكم ولن تسمعوا من الذين له الكتاب من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب من قملكم ومن الذين أشركوا أبا كفيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور الله ميثاق الذين أوتوا موسوعه <تصفيق> النابلسي <تصفيق> لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن الأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف في تفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا, باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا حالك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما من موسوعه <تصفيق> وكفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا زلا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أنني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من يارهم وأوضوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا الدكتور محمد هل الدكتور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 هل أنهار خالدين فيها ونس إليهم خاشع يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون Surah Al-Fatihah.